مسامع الخير للانشاد تقدم فائر من تربر رمح من قندها مبل من ارض بابل صمت يرب مدما بدل من ارض ذهب ذهب الدماء عنا النهار غضيا واست الرمادي بيرقا للانتصار مشعل الحرب يضحى قاتلا للعبد صليب ركبا هولى المنايا نافحا عطرا وطيب يملا الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مبتد طهر العقيده صرفه الدنيا غريب اخوه توت هي هيا اشعلوا كل الثغوب جنه الرحمن واجند له بذل النحوه لن يعرض الظلم ضغضا سلموا ليل النسور حدثهم ان الذكانه لن يشيف بقيد ذل ضمر ألف صهيل يرتجي القتل شهيدا بسم الضغر جميل سره صوت الحواري ويكأن لها هدين لا يفزع يوم حشر رفل الضل الضليل لا وصيف يرث فات الرصاص وقتلوا ان ندعبالتي ليس بنا ادب الناس أهل نسوق الديات تاتجو فيه الخلاص بالخيانة والتحاصص والاماني الرخاء مسق الصحوة والمو كل جندي قمهي وركب الموت جوادا ضبيحا في كل حين وازرعوا في كل فجل للادامه تن يئين واملا الطرق تربا بالعبوه والكمي فتغري الدنيا ثلاثه وترطو عنها الفضاء نحن فرسان عقيدتنا نفتدي طول الهيراء اسمعوا الحور اتهمني نشتهي منها العناء جدوة التوحيد قد تأ ان يخالط النفاق ترى في صدري نحيب هزني ان هشير ارتجل قتل شهيدا ارقب الفجرا منير ساحرك مدنايا صيحتي يوما نفير ان مولانا اسامه شيخنا وهو الامين ان مولانا اسامه شيخنا وهو الامين ان مولانا اسامه شيخنا وهو الامين